قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 قَوْمِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسن تحت تعفوا وقالوا قد مس الساء انا الله والسلام فاخلناهم بودتت وهم لا يشعرون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 يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يلعبون.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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما يكلبوا من قبل كَذَلِلكَ يَطبَع الهُ على قُل بالِالكَافِرين وَماَا وَجَدناَا لأَكسَرم مِن أَحد وَإِن وَجَدن كسَرَهُم لَفاشِق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 قُلْ إِن كُنتَ تَجِئُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى صَاعِقًا فَإِذَا هِيَ ثُبَالٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ وَأُلِيلَ قال الملَأُ مِن قَوْمِ فِي الرعوونَ إِ هذا لَعِرٌ عَليمُ يُريدأَْ يُخْجَكُمْ مِنْ أَْرضِكُمْ فماذا تَأمرُ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 قال القوف فلم ما القوس سحر اعينا الناس واسترهبهم وجاء بسحر عظيم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 فَغُلِبُ نَلِكَ وَ قَلَبوا صغِدينَ وَأُلقَ السَّحرَةُ ساجِدينَ قالَاوا آممَن النَّ بِرَبِّعَمِينَ رَبِّموسَ وَهارُقالَالَ فِيعون آممُم بِهِ قَب لَ أَن آذَنَ لكُم. ان هذا ما كررتم مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم مِن خِلافٍ صُمٌ لَّا يُصَلّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ وَمَا نَطْمِئِنُّ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا بِنَا لَمَّا جَاءَ أَثْنَى رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَهَائَتَكْ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَوُّ وطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وَقالَاوا مَهُمَا تَأتِنا بِ مِنْ آيَةِ للتَسحَرَناَا بِهَا فَمَا نَعَنْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين فَأَْرسَلنَّ عَلَيْهِ مُُّ فَانَ وَالجَرَادَ وَالْقَُّ لَ وََّ فَذِعَوََّمَ فَصَلَّاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كلبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَدَمَّرْنَا مَا إِنْ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ تَمْبَرُّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ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 ووعدنا موشى سلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة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 انظُر إِلَيَّ قَالَ لَن تَراني وَلَكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسى صعقا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 قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الوشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي وياتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كلبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كلبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَخَتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُوبُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدير من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 والتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 ومن نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تغتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جَئْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْلصَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع غواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس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 بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يتفكروا ما بصاحبهم جِنًّا إِنْ هُوَ إِلَّا لَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَلْغُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُون قَدِ اقْتَرَبَ أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مَن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 وَلوْقُ تُ أَلَمُ الغَيبَ لتَك صَرتُ مِن الخَييدِ وَما مَسَّن يَسّ إن أَنَ إَِّا نَذير وَبَشير لِقَوومِين يُؤمننون هو الذي خلقكم من نفس وَجَعَلَ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به وَلَمَّ أَْقَلَ الد الدََّ وََّ رََّّ ماَالَ إِ آطَتَنا صَالِِعََّ نَكودًاَّ مِنَ الشتكِدين.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 عَلَيْكُم أَدْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنَّنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ صَالِحُونَ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كنتم صادقين.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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 وَكُنْ لِرَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذيذينَ ع دَ رَبّكَ ل يَستَك بِرونَ عَ الربادَتِ وَيصَّعونَهُ وَلَ يسجدُون بِسممِ الل الرحمحم يسألونَكَن الأ قُلْ إِنْ أَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا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 فمأَخَجَكَ رَبّكَ مِ بَييتِكَ بِالعقت وَإِنَّ فرَرقَ مِنَ المُؤمنِهينَ لَكَ يجادِرونكَ فيِي الحقطِ بَعدمَا تَبَجَنَكَ أن النَّماَا يُسقُون إلى المَووت وَهُم يظُرون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 ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم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 إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاظْرِبُوا فَاظْرِبُوا فَاظْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ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 وَمَن يَتَوَلَّهُم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ۚ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ الله أو متحيزا الى فئه فقد باغي غضب من الله وما هو جنم وبئس المصير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 ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 إِنَّ الشَّرَّ وَالدَّوَاءَ بِعِنْدِ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ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 وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ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 اتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُؤَخِّرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذو الفضل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 وَإِذَا طَالُوا الْمَاءُ إِنْ كَانَ هَٰذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 من أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إنهم لَتُغْفَرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُدّوا فَقَد مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ